يا جزي الذين كَميرى ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا الاندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم انكم في خلق جديد افترا المترجم <تصفيق> للقناة Kau dah aconnah Daud mina fadlah, ya jbal awi bi ma'hu wa'ttir, ya jbal awi bi ma'hu wa'ttir, wa'ala Naa lahul hadid, an'am al sabqatu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 وَرَبُكَ أَلَّا كُلْ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلْ دُعُو الَّذينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ Allah damn out. لا يخيرون عنهم ساعه ولا تستقدون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وددا وأسون ندا متى لما رأوا العذاب وجعل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 يقدر له وما فقت من شيء فهو يخلفه وهو خير عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لم وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نتير قل إنما I'm gonna make يُذف بالحق عَلَّامُ الْعِيوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَللتُ فَإِنَّمَا أُضِيمُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِّي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 وَخَيْلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا اشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا